قل ف أ ت و ا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إ ن كنتم صادقين ف إ ن لم يستجيبوا لكم فاعلموا انما أ ن ز ل بعلم الله و أ ن لا إ ل ه إ ل ا هو فهل أ ن ت م مسلمون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 فلما راى ايديهم لا تصل إ ل ي ه نكرهم واوجس منهم خيفه قالوا لا تخف انا ارسلنا إ ل ى قوم لوط وامراته قائمه فضحكت فبشرناها باسحاق ومن وراء اسحاق يعقوب